وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ أَمْ تَقُولُ التَّنَاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيور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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كن أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم